Bismillahirrahmanirrahim Ya الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا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 والله عليم حكيم وينطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن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 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا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 Ina akramakum inda Allah yata akum Inna Allah alim un khabir Qalati al-A'arabu amanna Qul lam tukminu wa lakin kuulun Aslamna walemma yadukhul al fi qulubikum وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آتوا آل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 والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلموا قل لا تمننوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للايمان إن كنتم صادقين إن